يوم اللي رايح ألف. وبحري تنزل ووارث طلع كبري عملت تجري قبلي وبحري تنزل ووارث طلع كبري تحود مرة وبعدي یا روز رویح على فید فرطا قريب وجمعت حبيب على شملي حبيب والأرض نصيب والبعد نصيب مسهول يا وابو على في إن صال الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤاله جواب بعد شوية يبقوا أحد أغوى دهي أعرف ده. I love thee, I اذ كان ما اسم لي ويا دي كانت نعمه مننا لنا كلنا نضرب على في على في من اولیلی ناکی لعنی الفتره یحین على فید على فید رایحین نظر من Al-Fin, Al-Fin,